لا اله الا الله بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض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 تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين وَيَقولُ الذيينَ أَمَنُوا أَهَا غُون إَِّذينَ أَقَسمَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَأَمَانِهِم أَهاءُلَه غ إَِّذينَ أَقَ سَمُ جَهْدَ أَمَانهِمْ إِهُم لََعكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ فَسَوْفَ يَأْتِي اذِلَّاتٍ على الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا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 الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ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 ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا قُلْ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 ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد وعبد الطاغوت الهالك شر ما كان واضل عن سواه السبيل واذا جاء قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ تَخَلَّوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لَ بِسَّمَاكَوا يَسْنَعُ وَقَالَةِ اليَهودُ يَدُ اللَّ مَغْلْلُول غَُّت أَْدهِمْ وَنُعِنُوا بِمَا قَاالُوا فَنْ لَذَهُمَ بَسُوطَتَ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 وَلَّهُ لَا يحِبُّ المُفْسِدينين وَلَو أنَّ أَهلَ الكِتَابِآامَنوا وَاتَّقَوون كَفَّرنَا عَنهُم لَكَففَرنَا عَنْهُم سَاتِهِم وَل أَدُخَلنهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ